Abbas, mm -hmm. Abbas يا راعي المرجله ويا شيال العال يناديك الطف انت الحرام يا عمي السبب بعد من السهر نزلت المشرعه ولا جيت الخيان يا حمى الحمان بالعهود بحر جودك طمى وغمر كل الوجود يا من طبع الوفاء وكل شفى نجود هلك لم نبضى ما متى ما يكتعو زاد العطش بنا да летро мин жу رضيعك بالخيام يصيح يا ورباب بك الامال ما يكتب تضار وسكنك تسالك يا عم اشتات واخوك بغربته وحيد ومنكسر فتح أنا الطهور وصاحبك الحني يا بتها علي على من تعتبي يسار تقطع يا زينب واليمين عمود أهل الغدور مضخ من الجبيل يوم الحرب عيدي اختي وش بدي لو سلمت الشفين ما عفت اخو يا يا عباس الحزين بعد عينات طويل جبت من من الوطن يا ابن حامد الدخيل وقد هبك الاباء انا بقمرك كفي بعد ذاك الخدور تضيعني وتشيل اتهتني مصيبتك يا عزي والذخور على عشاط النهار طريح مع بعدكم يا الأخور لشك جاب الصبور وطوف بدمعتي على دروب اليسور يلك فلتى امريتي من انتهتك خدري بعدك يا مايل عاد صوبني سهم الب